بني علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سألنا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 أحمونا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. رحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك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 نا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وضقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم